Ya miyat Halab uida Ya miyat Halab uida Ya miyat Halab miyat Ya watr uyd ya للأطفال يا لبيك متاعب والشدت نزال يا وجه البراء اوضح كات للأطفال يا لبيك المتاعب والشدت نزال هل لي لوجودك يفرح الدلال هل لي لوجودك يفرح الدلال رايك بخير را قلنا يا مكل وقتك يا عيد وغيرك غيرك مات وجو تريد ومنتظرين يا مكل وقتك عيد وغيرك روح غيرك مات وجو تنزال المحن والفرحه بيك زدت تنزال المحن والفرحه او يا لحن العيشك ما ننسى تغريدك يوجني العين تسجيل والمونتاج في استوديو مؤسسه اهلنا بيت الاسلامي يا وجهي يا ليلي لا لا وجد يم بيتك غنات الاحزان العد صف <تصفيق> قد <تصفيق> فرحانه انسوجان وجد يم بيتك غنات الاحزان يا مباب بيتك غنيت الأحزان بلهفة الفرحة جتتك و بقلب خجلان بلهفة الفرحة جتتك و خجلان عروسين فرحة كلت خلي الهل فرحنا تعتيل الاصوات تطلع تبتسم بخدودنا لدمعات خلي الهل فرحنا تعتيل الاصوات تطلع تبتسم بخدودنا لدمعات خلي الهل فرحنا تعتيل الاصوات تطلع تبتسم بخدودنا لدمعات نحمل هالتهاني ونعلق <تصفيق> الشمعات نحمل هالتهاني هل وافكار المهندس وهارث الساعدي والمهندس محمد جبار اللامي كلمات واداء الرادود الحسيني وارث الساعدي, وارث الساعدي